بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتابة والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها 124. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجر مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون 125. وهو الذي مدى الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأُكُلِ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجْبُ قَوْلُهُمْ إِذَا كُنَّا تُرَابًا أَنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ مُوَفِّرٌ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ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 قَ وَمَن جَهرَ بن وَمنَنْهُ وَمُسَْْف بالِاللل وَمنَنْ وَمُسَْْف بالِالَِّ وَسَارِب بِه لَ عطبةٌ مِ بَيْن يَدَلِ وَمنِنْ خَلْفن يَحفَونَهُ منِن أَمْرِ الله إِ اللهَّ لا يغَييرُ ما بِقَو مِ حتىَ يغَييرُ مَا بِين وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَشِئُ السَّحَابَ ثِقَلًا وَيُنَزِّلُهُ سُقُطًا فَسَخَّرَهُ لِبَنِي آدَمَ وَإِن ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين دعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إِلَّا كباسط كفين إلى الماء إلا كباسق كفيه إلى الماء ليبل وفاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصول قل من رب السماوات والأرض قل الله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 فأنزل من السماء ماء فسالت أغضية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقضون عليه في النار ابتغاء حنية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباقل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما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 124. ومأواهم جهنم وبئس المهاد 125. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى 126. إنما يتذكر أولو الألباب 127. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون المنفاق والذين يصرون ما أمروا ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربي وقاموا صلاه وانفقوا مما رزقناهم وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالانية وندرون بالحسنة السيئة اولئك لمن عقب الدار 119. جنات عدم يدخلونها ومن صلحا آبائهم وأزواجهم وذرياتهم 110. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب 111. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار 112. ذا الذين خاقوا ويقطعون ما الله به ان يصلحوا ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار الله هو رزق الرزق لمن يشاء ويقدر وفرهو بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل علي آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي مَنْ من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن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 124. ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا 125. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُولُونَ سَنُهْدِيهِمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُجِرَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ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 وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ أُنِيبُ وَكَذَلِكَ أُنْزِلَ عَلَيْكَ حُكْمًا عَرْبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ من الله ولقد أرسلنا رسولا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجر كتابا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتابا وَإِنَّ مِن يَمْنَنكَ بَعْضُ الَّذِينَ نَعُوذُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ عَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نُنْقِصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سريع